بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وروى حديث عبيد الله, عبيد الله بن ابي رافع وروى حديث <تصفيق> ان شرط الجلاله اذا سبقه ضمه او فتح يفخر عبيد الله واذا سبقه كسر كسرة يورق في أبيد الله، في الله إذا سبقة ضمة وضتها فخ في الله، وإذا سبقة كسرة يورق في أبيع أبيد الله، في اللي قبله كسرة، كسرة إذا نكسر إذا نيرق لأننا ما كسرت. نعم. حديث عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألف ين أحدكم متكئا على أريكته. يبلغه الأمر عني فيقول لم اجد هذا في كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد هذا الحديث ذكر مؤلف في هذا الباب باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخلف كتاب والسنة هذا الباب عقده المؤلف لهذه الأمور الثلاثات الحكسة لا تنفسك بالكتاب والسنة وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالفه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة هذا الحديث هو حديث حديث عبيد الله بن أبي رافع نبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أول في أن أحدكم متكين في ألكته يبلغه كان الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يحذر من ترك العمل بالسنة. يقول لا وش يمنع حدث؟ لا أجد من أحدكم متك في اريكته يعني على كرسيه او على سريره. يبلغه الأمر عني يعني من النبي. فيقول لم أجد هذا في كتاب الله فلا يعمل به. في لغة آخر ألا إني أتى الكتاب؟ ألا إني أتى الكتابة وقثه معه؟ هذا الحديث <تصفيق> <تصفيق> رواه لا في, في الشريعة. وروه أبو داود والترمذي والطبراني الكبير والحاكم قلنا البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة واللالكائي في شرح الاعتقاد منطلق استفيانا عنه بالنظر عنه بيد الله بن أبراس وقال الترمذي هذا حديث صحيح قال الحاكم حيون على سلطة الشيخين وقال البغوي هذا حديث الحكم وقال الباني في تخريج المشكة وإنساده الصحيح كما ذكر المحقق وصفه الله قال وفي الحديث رد على من شغب من أهل الأهواء يعني على من جادر من أهل الأهوام من البدع وادعى قد استغنى بالقرآن عن السنة مثل الطائفة الذين يتسمون بالقرآنيين وغيرهم من من سر على نهجهم في طائفة يسمون أفسهم القرآنيين يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن لا يعملون بالسنة وهؤلاء في الحقيقة مبتدئة هؤلاء وهم كاذبون في قولهم يعملون بالقرآن لو كانوا صادقين في عملهم يقول عملوا بالسنة لان الله امر بالقران بالعمل بالسنه قال الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما لكم عمل فانتم وقال وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يخذوكم الله فهم كذب في قولهم انهم يعملون بالقران وهناك رساله للشيخ الالباني ثمها منزله السنه في الاسلام وبيان انه لا يستغل عنها بالقران وهؤلاء وحقيقة أمر هؤلاء يعني حقيقة أمر هؤلاء عندي ليس هي الدعوة إلى القرآن والتمسك به وإنما هي الدعوة إلى البدع والأهواء ولهذا جاء عن ابن سدر رضي الله عنه أنه قال إنكم تستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم التبدع وإياكم التنطع وإياكم التعمق وعليكم بالعشيق صلواته وسلامه على والمرض في السنة ف... فهذا الحديث في... رد على هؤلاء الطائفه الذين يزعمون أنهم لا يعملون بالقران وسمون أفسهم بقرآنيين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أول في الناحل لا أجد أن أحدكم متكئا في اريكته على سرير على كرسي يبلغه الأمر عني فلا يعمل به فيقول في لم أجد هذا في كتاب الله وأنا لا أعمل في كتاب الله هذا رد عليه نعم تحذير من هذا ف... الحافظ قال حدثنا أحمد بن جعفر بن سلمة قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن داود عن ابن مبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن عمران بن حسين أنهم كانوا يتذاكرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله فقال له عمران إنك أحمق أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة القرآن أحكم, القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره ورواه الآجري عن الأشناني عن الحسين بن علي يحيى بن آدم عن ابن المبارك وذكره وقرر به نظائره في ذلك نعم هذا الأثر عن عمران بن حسين رضي الله عنه لفضل أول فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكن لا ثالث ثاني ليست فيه وين كان بن بارك عن معمر عن علي له, له شواهد وينفرق الآجر أيضا عنب عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان فيه كانوا يتذكرون الحديث فقال رجل من هذا واجئونا بكتاب الله يعني يزعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة فقال له عمران أحاب الجليل إنك أحمق يعني كيف تقول دعونا من السنة أسوع القرآن لا يمكن تفصل لا يمكن السنة عن القرآن السنة هو واحد الثاني تبين القرآن وتوضحه وتفصله مطلق وتفصل العام فقال له عمران إنك أحمق. في كتاب الله الصلاة تجد أن صرت من أربع ركعات الظهر والمغرب ثلاث ركعات والعشاء تجد تحديد الأوقات تجد بيان الأركان والواجبات الشروط في القرآن لا تجد اتجد في كتاب الله الصيام مفسرا جاء وجوب الصيام في القرآن لكن ما جاء بيان كيفية الصيام وبيان المفطرات ما الذي يفطر وما الذي لا يفطر وإن كان أصول المفطرة كان الله فيه في آيات الصيام في قولها وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط فالآن أبشرهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط النصل من الفجراء يصلون مفطرين الجماعة والأكل وحشرون لكن التفاصيل في السنة وهذا فيه تدليل على وطلان مذهب هؤلاء الذين يدعمون أنهم لا أعملوا إلا بالقرآن نعم ما له لا يمكن العمد القرآن إلا بالعمد بالسنه نعم أخبرنا هلال بن محمد الحفار قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عامر ابن البختري ابن البختري نعم ابن البختري قال حدثنا أحمد بن ملا بن حبان المخرمي قال نعم. حدثنا حيان. المخرمي نعم المخرمي نعم المخرمي قال حدثنا أبو الوليد خلف بن الوليد قال حدثنا شهاب بن خراش عن الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ورواه الآجرين عن ابن عبد الحميد الواسطي عن زهير بن محمد المروزي عي على عي على ابن عي على ابن عبيد عن الحجاج بن دينار نعم فمهر. هذا هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والصبراني الكبير والحاكم فرد الحجاج بن دينار وقال الترمذي حسن الصحيح وقال الحاكم صحيح والاستنجد وقال في يتخذ المشكات والسندة الصحيح وفيه وفيه أن أن الذين يظلمون بعد الهدى يعاقبون لأن يؤتوا الجدل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلقهم بعد هدى كانوا عليه ما ظلقهم بعد هدى كانوا عليه إلا أوثوا الجدل عقوبة كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغوا الله قلوبا فقالوا نقلبوا آفلتهم وابصارهم كما لمؤمنوا بأول مرة فإذا تركوا الحق عن بصيرة عاقبهم الله بالزير عاقبهم الله إذا تركوا الهدى وظلوا عاقبهم الله بإتاء الجدل ولهذا قال النبي الخصم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوثوا الجدل ثم سلا قال الله تعالى ما ضربه هدى إلا جدلا بل هم قوم خصمون ومن أسي الجدل فإنه فإنه يكون مبخص الحظ لم يؤتى ما أسي الصحابة والتابعون والأمة من الهدى والعلم الجدل ليس فيه علم وإنما يكون الجدل بالعراء الكافلة في ثم قال لما سمع, لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من ائمه المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا وحذروا المسلمين المراء والجدل وامروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة وهذا طريق أهل الحق مما وفقه الله عز وجل وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله هذا كلام الأجر رحمه الله قال لما سمع هذا أهل العلم من السبعين ومن بعدهم من, من ائمه المسلمين لم يباروا في الدين ولا مجادروا لما سمعوا التحرير من الجدال في الباطل من الخصومات حذروا المباراة في الدين ولا مجادروا ولا مجادله حذروا مسلمين من والجدل هذا يقول الجليل الرحمن لما سمع اهل العلم التابعين ومن بعدهم التحذير من الجدال والمراء حذروا من ذلك وصاروا لا يؤمرون في الدين ولا يجادلون وحذروا المسلمين المراء والجدال وامرهم بالاخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابه لان المراء والجدل مقابل للسنن فمن أخذ بالسنن والاثار ترك الجدل ومن جادل ومارى تركت سنن واقول الصحابة والتابعي قال المؤلف وهذا الطريق وهل الحق من وفقه الله عز وجل نعم وسنبين نذكر بعد اللعنة نعم حدثنا علي بن محمد المعدل قال اخبرنا حمزة بن محمد الدهقان قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حمد بن يزيد قال حدثنا حمد بن يزيد حمد بن يزيد قال حدثنا أيوب قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون ورواه الآجري عن إسريابي عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد وذكره نعم هذا الأسعر عن قلابة والتابعي طواه الدارمي وروه من وضع في البدع التي عنها ولا لكاية في شرح الاعتقاد والنبض في الإبانة يقول أبو كلابه رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء أهل الأهواء أهل البدع تحديد يحذر من مجالس أهل الأهواء قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم حذر من شيء الأمر الأول مجالسة أهل البدع والأمر الثاني مجادلتهم وبين ما يترتب عليكم من قال فاني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم او يلبسوا عليكم ما تعرفون اذا مجالسه اهل البدع ومجادلتهم يخشى فيها من ان يغمس في النساء في ضلالتهم فيحملونه على بدعتهم او يلبسوا عليهم الحق بالباطل فيكون سند في الحيره اذا ينتهي عن اهل البدع لا تجالسهم ولا تجادلهم لانه يخشى عليك اذا جالسهم او جدلتهم ان يحملوك على بدعتهم فتعتقد ما يعتقدون او يلبس عليك حق بالباطل فتكون في حيرة نعم قال ابو بكر, قال أبو بكر الاجري وبلغني عن المهتدي انه قال ما قطع ابي يعني الواثق الا شيخ جيء به من الاصيصة فمكث في, في السجن مدة ثم ان ابي ذكره يوما فقال علي بالشيخ فأتي به مقيدا فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله عز وجل ولا أدب رسوله قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وعبر النبي عليه الصلاة والسلام برد السلام فقال له وعليكم السلام ثم قال لابن أبي دؤاد سلهو. فقال يا امير المؤمنين اني محبوس مقيد اصلي في الحبس بتيمم, بتيمم. منعت الماء فمر بقيودي تحل ومر لي بماءنا تطهر واصلي ثم سلني فقال فأمر بحل قيده وأمر له بماء فتوضا وصلى ثم قال يا ابن ابي دواد سله فقال الشيخ المساله لي فمره أن يجيبني فقال سل فأقبل الشيخ على بن ابي دواد فقال اخبرني عن هذا الذي تدعو الناس اليه شيء دعا اليه رسول الله قال لا قال فشيء دعا اليه ابو بكر الصديق بعده قال لا قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما قال لا قال فشيء دعا اليه عثمان بن عفان بعدهم قال لا قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم قال لا قال الشيخ فشيء لم يدعو إليه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي تدعو أنت, الناس إليه تدعو انت الناس إليه ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم وإن قلت جهلوه وعلمته وعلمته أنا، فيالك ابن لكا يجهل النبي عليه السلام والخلفاء الراشدون شيئا تعلمه أنت، تعلمه أنت وأصحابك، فرأيت أبي وسب قائمة ودخل الجدي. جدي نصفه <تصفيق> دخل الشيخ الآخر فدخل الخلوة على مكان، صلح. ودخل جدي وجعل توبه في فيه فضحه ثم جعل يقول صدق ليس يخلو من ان يقول علموه أو جهلوه فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا, ما وسعنا من السكوت ما وسع القوم وان قلنا جهلوه, وعلمت وإن قلنا جهل جهلوه وعلمته, وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه شيئا وتعلموه أنت وأصحابك ثم قال يا محمد قلت لبيك فقال لست أعنيك إنما أعني ابن أبي ذؤاد فوسب إليه فقال أعطي هذا الشيخ نفقه وأخرجه عن بلدنا إنما هذه القصة ذكرها أو في الأجري ذكرها بلاغة قالوا بلغني عن المهتدي يعني خليفة العباسي المهتدي يروي عن أبيه أبيه الواتق المهتدي خليفة العباسي وأبوه الواثق يروي عنه هذه القصه قال بلغ عن يروي ابو بكر الاجري هذه القصه عن المهتدي و خليفه انه قال ما قطع ابي الواثق الا شيخ لعل المراد ما قطع حجه ابي يعني ما قطع حجه ابي إلا, الا شيخ الا هذا الشيخ يعني لانه الواثق امتحن الناس واثر عليه معتزله المعتزلة حملوا الناس على القول من خلق القران يقول ان القران مخلوق واثروا على المامون ثم اثروا بعدها الواثق وصار رئيس رئيس القضاه عنده ابن ابي دؤاد الحمد لله دي دعاده وهو معتزلي مثدلي ومثدلي يعرفوا القول بخلق القران فاثروا على الخليفه واثروا على الخلفاء من قبل الواحد المامون ومن بعده الى الواثق حتى حل داع المتوكل بعد الوا... الواسق وحل الفتنة. أثروا عليه وقالوا إن إنها إنه يجب على الناس أن يقولوا القرآن مخلوق. فحمل الخليفة الناس على القول في القرآن من زمن البامور إلى زمن الواسق. وصاروا يفتنون العلماء ويأتون بالعلماء من... من بلاد الخليفة من أي بلد. ويمتحنونه فالذي يقول أبا أخلوق يفركونه والذي يقول غير مخلوق يحبسونه يحبس ومن ذلك فشت في الإمام المحمد رحمه الله الإمام المحمد شبس وضرب وعوذي بعض العلماء تأول لأنه مكره وبعضهم يتأول الإمام الحاجة لم يتأول لأنه خشي أن يضل الناس حتى إن الإمام المحمد ضرب وسدين ويغمى عليه ويؤذى وبعض العلماء من أقران الإمام المحمد تأولوا لهم رصة لا رصت المساء إلى حد نكر فجاء رجل إلى الإمام أحمد وقال له يا إمام أنت أريد وضربت وسجنت وحتى توفي غيبوبة تأوى في مندوحة في مندوحة فقال له انظر إلى رحبه دار الخليفه رحبه واسعة فإذا هي ملأنا وناس كتاب كل واحد معه آلة الكتابه يريد أن يكتب بقالة في مرحه فقال تريد أن ظل هؤلاء كلا بل أبوث ولا أضله وصبر رحمه الله صبر حتى نصره الله وصار بذلك امام أهل السنة ومن ذلك هذه القصه هذه القصة أتي بشيخ في أبه من الصيفة فما كان في السجن سجن لأنه لم يقل القرآن مخلوق سجن مده ثم قال المهتدي ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ جلس مده أخرج الشيخ من السجن فأخرجوه فأتي به مقيدا وقيد عليه القيود في يديه رجليل فلما أوقف بين يديه الخليفه بين الواثق سلم فلم رد الخليفة عليه السلام فقال له الشيخ يا عمر المؤمن ما استعملت معي ادب الله عز وجل ولا ادب رسوله ما ردت السلام عليك قال الله تعالى وإلى حييتم بتحييته فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال له الخليفة وآلكم السلام رد السلام عليكم ثم قال لابن أبي دعائي رئيس القضايا معتزلي. يريد ان يمتحن هذا الشيخ سله يقول ابن ابي داود رئيس رئيس القضاه عنده عنده وهو المعتزل المعتزل المعتزلي معتزلي سله سله هذا الشيخ فقال الشيخ يا عبد الرباني اني محبوس ومقيد اصلي في الحبس بتيمم منعت الماء فمر بي تحل ومر لي بمعنى طهر وصلي ثم سجد انا محبوس مقيد ولا توضعت ولا صليت فأمر بطيوده بحلة وأعطاه معه وتوضى وصلى. ثم قال لرئيس القرى ثم سله سلهو الشيخ انتحم انت يعني هل يقول المخلوق ولا ما يقول. قال مخلوق تركه. ومن قال غير مخلوق رد هدى فلما توضى وصلى قال يابنى ابي دعاد سله. فقال الشيخ المسألة لي. انا ليسأله. وهو الذي يجيب. فمره ان يجيبني. فقال سل. فأقبل الشيخ على ابن ابي دعاد. فقال له أخبرني عن هذا الذي يدعو الناس إليه يعني وهو قول بخلق القرآن يدعو الناس الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول قال قال لا. قال هل بكر قال في قال لا. قال عمر بن الخطاب؟ قال لا. قال قال لا. قال عليم ما قال. قال الشيخ لم لندعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عي تدعو انت الناس إليه ليس يخلو من أحد أبوه ليس يخلو أنت تقول علموها أو جاهلو. هل الرسول الصحابه علموا هذا الأمر أو جهلو فإن قلت علموه وسكتوا عنه وفي عنا وإياك التفوت ما وسع القرس مدام الرسول علمه والصحابة والخلصة العلمو وسكتوا نفسك أو جهلوه وإن قلت جهلو فيا لوكا عبدنا لوكا هذا سب الله يا لوكا عبد لوكا يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه أن تواطأ كيف الرسول وفراس له ما علمه هذا وما تعلمه قال المهتدي فرأيت أبي وثب قائما الوثب هيه وثب قائما ودخل الجد في نصه دخل الخلوة وفي نصه أن دخل المجلس هو وجعل ثوبه في فيه لا فضحك. وجعل الخليفة يردد فقاله الشيخ ثم جعل يقول صدق يقول خليفة صدق الشيخ ليس يخلو بأن يقول علموه وجاهلوه فإن قلنا علمه وسكتوا عنه وسيانا من السسمة وسيع القوم وإن قلنا جاهلوه وعلمته أنت وانت فيا لكع ابن لكع يجهل النبي أو أصحابه الشيخ وتعلمه أنت وأصحابك هذا كان الخليفة يردد ثم قال يا محمد يعني كان الخاطب بلابي دوان قل شو لبي قال لست عنيك إنما عني بلابي فوصب اي فقل اعطي هذا الشيخ نفقه فاخرجهم بلدنا سلم من الحب واخرجت هذه القصه اولا رواها ابو بكر الاجري بلاغا. قال بلاغلي والمعروف ان البلاغ ما يروى بلاغا يكون منقطع ويكون ضعيف ما في سند بين الاجري وبين المحدث قال بلاغلي ما يعرف المبلغ فتكون ضعيفه لكن لكن أسندها العجري في مكان آخر كما ذكر المحقق وعن العجري رأى ابن البطة في الإبانة في الردعه الجهمية ولها طرق اخرى عند ابن البطة والخطيب في سيتيس بغداد وابن الجود في القبيل أحمد وعبد الغني في المحنة وابن قدامه في التوابين ووردها الذهبي في سيرة علام النبلة في سياق آخر ثم لما أوردها ذهبي عقب على قصة بقوله وفي إسنادها مجاهيل الله اعلم بالصحة يعني. وقال أيضا في موطن آخر وهذه قصة مليحة وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد كان في طريقها من يجهل شاهد يعني هذه القصه يعني سواء صحة ولو مصح يستانس بها ويستدل بها على أن أهل البدع محجوجون مغلوبون يغلبهم كل واحد وأن حجتهم دع حوة والمؤلفة من باب السنة ليست حديث ولا ليست كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة ولا ليست من كلام الصحابة وإنما هي قصة يستانسوا بها وتدل على أن أهل البدع مغلوبون وأن حجتهم دع حوة وأنهم سحموا الناس بحيئ هم في عافيه منه وليس عليه دليل صلى الله السلام والعافية نعم رصل قال محمد بن حسين الاجري رحمه الله وبعد هذا فنامر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه والتابعين لهم بإحسان وقول ائمه المسلمين مثل مالك, بن مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقتهم من العلماء وننبذ ما سواهم ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره وإذا حضر مجلسا هو فيه قام عنه هكذا أدبنا من مضى من سلفنا قال يحيى بن كثير قال يحيى بن أبي كثير إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره وقال أبو قلابة ما ابتدع رجل بدعة إلا استحلثين نعم هذا فقط نصيحة من الأجري رحمه الله قال محمد بن حتي الأجري رحمه الله وبعد هذا فنأمر بحفظ السنن الرسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم والسنن ينصابه والتبعين له بالحسان وقول أئمة المسلمين نصيحة فالأجري ينصح ينصح طلبة العلم في حفظ السنن الرسول يعتني يعني الإنسان بالسنن والحديث يحفظها ويحفظ أيضا السنن الصحابة وسنن التابعين لهم باحسان ويحفظ اقوال المسلمين واقوال الائمه مثل مالك بن أنس والاوزاعي والخزار الثوري وابن مبارك وامثالهم والشرعي واحمد بن حمد وقسم ومن كان على طريقه من العلماء وينصح بنبذ ما سواه نبذ اقوال المبتدعه والبعد عنه قال ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاف البعد عن الجدال والمناظره هو معه مع البدع قال واذا لقيت صاحب بدء في طريق اخذ في غيره اذا لقيت صاحب بدأ طريق طريقاً أحد. لألا في طريق خذ طريق الاخر لئلا يكون بينك وبينه كلام واخذ ورد فيكون سببا في عليك ابتعد عنه من الاساس لا تقابل اذا رايت في طريق اذا لقيت في طريق خذ الطريق الاخر لانك اذا لقيت لو مشيت في الطريق الذي هو فيه ربما يتكلم معك ربما تامرك نفسك بان تكلمه ثم يأتي بشبهة وهكذا. فتظل. قال وان حضر مجلسا هو فيه قامعا. اذا حضرت مجلس فيه مبتدع قم. قم على هذا المجلس ولا تجل فيه. خشة يتكلم هذا المبتدع بباطل او يأتي بشبهة. قال هكذا عذبنا من نظام من سلفنا. قال يا حضر كثير اذا لقيت الصاحب بالأتي في الطريق فاخذ في غيره. لان لا. يكون سببا في بلعك وقال ابو قلابة مبتدع رجل ضدعة إلا استحل السيد وهذا صحيح ومن ذلك بدأت الخوارج استحل السيد الخوالج الذين كفروا مسلمون العاصي استحلوا السيد صاروا يقتلون أن كفروا العلماء كفروا المسلمين وصاروا يقتلون الناس كما هو واقع الآن يكفرون وفجرون الآن ما التفجيرات ناشع على التكفير لأنهم يعتقدون فيه يكفرون فهم يقتلون استحلوا بمع الناس بمع المسلم والمعلم. سلم منهم اليهود والنصارى، ولا بيستمهم السوء. مثل ما قال النبي صلى يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الاوثان ولا حول ولا قوة ما مبتدع رجل بذعة إلا استحل السيس يستحل السيس يعني يستحل زباعة المسلمين كم هذا البذعة كالخوارج وأشباه نعم صفل قال فإن كانت مسألة في التق وأحكام الشريعة فمباح له النظر فيها طلب السلامه لا يريد المغالبة فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته ويحب أن يخطئ صاحبه فهذا لا تحمد عاقبته فإن أردت السلامة في النظر فإن كنت أنت حجازي والذي يناظرك عراقي وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو حرام ناظرته على إن كان الحق معك على إن كان الحق فإذا كنت أنت حجازيا الأصل والذي يناظرك عراقيا نعم. فإن كنت أنت حجازية والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو حرام ناظرته على إن كان الحق, مع على إن كان الحق معه تبعته وإن كان, كان معك تبعك فهذا حسن وما أعزه في الناس وإلا فقل قد عرفت قولك وعرفت قولي فلا أنت تتبعني اذا ظهر الحق على لساني ولا أنا أتبعك فسكوتنا عن النظر أسلم ولا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله فتقول له هذا حديث ضعيف وهو بخلافه لترد قوله وكذلك يقول لك فما أعظم هذا في الدين وعليه أكثر اهل زماننا إلا من عصم الله عز وجل نعم وهذه أيضا منه الأجري. النصيحة الأولى فيما يتعلق بالعقيدة والدين والسنن والبدع قال أهل البدع أنصحك أن لا تكلمهم ولا تجلس معهم ولا تخاطبهم ولا تلقهم في الطريق إذا لقيتهم في طريق قل من طريق آخر وإذا كان مبتلع في مجلس قب عن المجلس ولا تكلمهم ولا تخطوهم لأن هذا يتعلق بالعقيدة والسنه والبدع أما ما يتعلق بالمسائل الفقهيه في الفروع فأمرها اخر في نصيها أخرى للأجر ما يتعلق بالبدع والدين واصول الدين والسنن لا تكلم أهل البدع ولا تجادلهم ولا تخاصمهم ولا تجلس في مكان الذي هم فيه ولا تقابلهم في الطريق خشيتان أن يظلوا أما المسائل الفقهيه واحكام الشريعة هي في فيجوز لك ان تناظر و تجادل بشروط اذا اردت ان يكون لك مناظره مع شخص مسألة فقهية فقهيه فلا بأس بشرط ان تطلب الحق و الحق اذا كنت مقصودك الحق و يكون مقصود الحق تتناظرون وكل كل يدري بحجته و كل بدليله فان كان الحق معه تبعته و كان الحق معك تبعك بشرط انك لا تريد المغالبة ولا تريد ان لنفسك قال قال, قال, قال رحمه الله قال فإن كانت مسألة من الفقوة كام السريعة فمباح لك النظر فيها طلب السلام يعني طلب للسلام لا يريد المغالبة مباح الإنسان أن ينظر فيها ويطلب السلام يعني يطلب الحق لا يريد المغالبة فيحضر لذلك وجهه وتنتفخ اوداده ويعلو صوته ويحب نقطة صاحبة فأنا لا تحمل عقلك. يعني إذا أردت أن تناظر في, في مسألة فقية مباح لك بشرط أن يكون طلبك الحق وبشرط أن لا يؤدي المناظرة إلى المغالبة والخصومة فيحمر وجه المناظر وتنتفق اوداده ويعلو صوته ويحب أن صاحبه إذا وصلت الحال الى هذا نترك المجادل هنا ولهذا قال فهذا لا تحمد عاقلك فين أردت السلام في النظر فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة حجازي وعراق يسران بينهما سلة. يقول الحجازي هذا مثلا حلال ويقول العراقي هذا حرام. تقول أنت حلال ويقول هو حرام. ناضرة ناضرة هادئة. تأتي بالدليل عندك وتأتي بالدليل عندني. إن كان الحق معه تبعته وإن كان الحق معك تبعك. هذا حق إذا كان مقصود. ثم قال وما عزه في النار. يعني ما عندنا هذا لا تكن يكون هذا الهدف. فالغالب أن يكون هدف المتناقضين الاتصال لنفسه. يريد أن يغلب الصاحب يريد يدفع الصاحب اما ان يطالب كل واحد من الحق يقول ما اعز هذا في الناس ما انا ما اعز يعني بعقل هذا قليل نادر والا اذا كان لا يريد ان يتبعك اذا كان الحق معك او تتبع اذا كان الحق معه فقل عرفت قولك وعرفت قولي فلا انت تتبعني اذا ظهر الحق وانا ولا انا اتبعك فسكوتنا عن الامر اهلا ثم قال ولا تعمن ان يقول لك في مناظرتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لهذا حديث ضعيف وهو بخلاف الاتراب في يعني إذا كان المناظر في انتصار تصل النفس قد يقول لك يعتليك بحديث ثم تريد أن تصل نفسك وتقول هذا حديث ضعيف وهو ضعيف لكن تريد أن, أن تبطل حجته وهذا وهذا مصيبة وكذلك وكذلك يقول لك فما أعظم هذا في الدين ما أعظم هذا في الدين يكون مناضرين يأتي أحدهما بدليل ثم يقول آخر يرده ويقول ضعيف لأجلنا نفصل النفس قال ما عظم أهلات الدين وعليه أكثر أهل زماننا إلا من عصب الله عز وجل هذه نصيحة المؤلفة في في لمسائل سقية الفرائية نعم فصل وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر قال الآجري وبيان هذا أن القرآن نزل على سبعة أحرف ومعناها على سبع لغات فكان يلقن كل قبيلة من العرب القرآن حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى وكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض ليس هذا القرآن ولا هكذا علمته ويعيب, ويعيب بعضهم ويعيب بعضهم, ويعيب بعضهم، قراءة بعض فنهوا عن ذلك وقيل لهم وإقراءوا كما علمتم ولا يجحدوا بعضكم قراءة باب واحذروا الجدل والمراء فيما قد تعلمتم <تصفيق> نعم ذكر حديثة بهريرة عن النبي قال المراء في القرآن كفر وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق أبو داود طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمر عن أبي سلمان أبو هريرة رواه الحاكم في إثناجه من طريق محمد بن عمرو وقال أخذنا على سرط مسلم قال الباني ساده حسن صحاو الحاكم وفقه الذهبي وله هو شواهد فهو صاحب اعتبار أن له هو شواهد صحيحة قال عاجري بيان هذا بيان بيان هذا الحديث المرأ في القرآن فقر أن القرآن نزل على سبعة أحرف جاء في الحديث أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فقرأ وما فيها سر منه هذا حديث ثابت ولم يثبت صحيح وغيره أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف العاجري والحمود فسر حديث سوعة لحظة ومعناها على سبع لغات فكان يعني الرسول عليكم يلقن كل قبيلة من العرب القران على حسب ما يحتمل من لغتها من الله تعالى وكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم بعض ليس هذا القرآن ولا هكذا علمتم ويعيب بعضهم قراءه بعض فنهو عن ذلك وقيل لهم اقرأوا كما عذنتم ولا يجحوا بعضهم قراءه بعض واحذروا الجدل والمراء فيما قد تعلمتم فذكر هذا من عبدالبر في كتاب الجامعة في العلم وفضله مفيدا لقوله سلطان العلم الرسول الكفر فقال والمعنى أن يتمار إثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها أو يصل فيها إلى الشك فذلك هو المرأ الذي هو الكفر وأما التنازع في أحكام القرآن ومعاليك فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك وهذا يبين لك أن المرأ الذي هو الكفر هو الجحود والشك على جر رحمه الله جزم بأن بان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القران نزل على سبعه احرف سبع لغات وهذا احد الاقوال احد الاقوال ان القران سبعه ينزل سبع على سبعه احرف اي سبع لغات وهناك وفس بث الاقوال اخرى قيل ان المراد بها سبعه اوجه من المعاني وليس مراد سبع لغات وقيل غير ذلك لكن لا جد يختار أحد الأخوان وجزم بذلك وقد ثبت أن سليس الله كان كان بهذه أرميني أرمينية وفيما كان بهذه ارمينيه وهذه بيجان سمع اختلاف الناس في القراءة وقال وبعضهم يقول قراءتي أحسن من قراءتك فجاء إلى منهم عثمان وقال يا من أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف الليهود والنصارى فأمر بجمع القرآن جمع القرآن أمر بين الصحف التي كانت عندها حصة وأمر بجمع القرآن مرة أخرى فجمع القرآن مرة الثانية وجمعه على حرف واحد وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة عرض جبريل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشباب الذين يكتبون إذا اختلفت فا في لغة قريش وجمعهم على حرف واحد وألغى فقية الحروف وأحرق المصاحب ونسخ عدة مصاحب وأبقى في المدينة مصحفا وأرسل إلى مكة مصحف وإلى الكوفة مصحف وإلى مصر مصحف وإلى البصرة مصحف وهكذا وهذا الحرف الواحد يدخل فيه القرعة التسسر والعشر الآخرة في الحرب الواحد فالمقصود أن الأجر رحمه الله لما رمع عن في القرآن فيه التحذير من المرأة والذداء في القرآن مبين معنى الحديث أن هذا الطعون ذو على سلعة الأحرف وجزء بأنها لغات وهذا أحد الأخوات والمسألة فيها خلاف في معاني الأحرف في لهياء اللغات وقيل عوده من المعاني وقيل غير ذلك نعم ورصود انه الواجب على المسلم الاحمر من والمراء والمراء والشك والشكوك فيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. باب ذكر الايمان بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر قال أبو بكر الاجري رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قبل المسلمين الذين لم تزق قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديم وحديث أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ليس مخلوقا لأن القرآن من علم الله تعالى وعلم الله لا يكون مخلوقا سعال الله عن ذلك دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين ولا ينكر هذا إلا جهمي الخبيث. والجهمي فعند العلماء كافر قال الله عز وجل وإن احد من المشتكين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقال الله لنبيه عليه السلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى قوله الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن وقال لموسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال ألا له الخلق والأمر فقد فصل بينهما وقال إنما قولنا لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون فلو كانت كن مخلوقة لا الى كن أخرى غير مخلوقة إلى ما لا نهاية له وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو كان مخلوقا لنفد ومثل هذا كثير وقال فمن حاجك في من بعد ما جاءك من العلم وعلم الله القران قال الاجري لم يزل الله تعالى عالما وقال ولعينت سبعته اهواؤهم من بعد ما جاءك من جاءت عندكم فقط عندكم اي وقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال ولا سبعته اهواؤهم من بعد ما جاءك من العلم وعلم الله القران وقال ولئن اتبعتاه واهم من بعد ما جاءك من العلم وعلم الله القران قال الله لا الأجر قال الاجري لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الاشياء من قبل, قبل خلق الأشياء من قال غير هذا فقد كفر من قال غير هذا فقد كفر وسنذكر من السنن والاثار وقول العلماء الذين لا يستوحشوا من ذكرهم ما إذا سمعه من له علم وعقل زاده علم وفهم وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم من هذا الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المختار في أصول السنة قال باب ذكر الإيمان في أن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمحلوق ومن زعما القرآن مخلوق فقد كفر هذا الباب عقد المؤلف للبيان بيان, بيان وجوب الايمان بان القرآن كلام الله كلام الله القرآن كلام الله منزل غير مخلوق شيطة منسفاته لفظه هو معنى ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف القرآن كلام الله منزل غير مخلوق المعاني والحروف الكلام اسم للمعنى والالفاظ خلافا لاهل البدع. كالأشاعر الذين يقولون الكلام هو المعنى وأما الألفاظ هي مخلوقة والحروف ولهذا فإن الأشاعر يقولون كلام الله معنا قائم بنفسه ليس ولا والعصول وقالوا إن هذه الحروف والكلمات الموجودة ليست كلام الله وإنما عبارة عبر بها جبريل او محمد وقالوا إن الله لم يتكلم بكلمة واحد ما سمع جبريل كلام الله بل قالوا إن الله لا يتكلم تعالوا الرب أبكم والعياذ فما يتكلم لأنه لو يتكلم في الحروف وأصوات لصارت الحروف وأصوات حادثة تحلوا الحوادث في ذاته وهم منزلوا عن الحوادث إذا قالوا الكلام معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم كما أن العلم لا يسمع في الصدر فكذلك الكلام وقالوا إن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا الطعام فهذا القرآن كلام جبريل عبر به عن المعنى القائم بنفس الله الله اضطر جبريل حتى يفهم المعنى القائم بنفسه ففهم المعنى فعبر عنه يابقوا وقال الطائف إن الذي عبر محمد وقال الطائف ثالثا من الشاعره ان جبريل أخذ القرآن من اللوح المشهور والله لم يتكلم بكلمة واحدة وقابلهم بعض المتذلة فقالوا الكلام هو الحروف والألفاظ وأما البعنى فالثة كلاما وكل من المجهدين بعض بعضا على شاعرهم أقرب بين الطووفين اليه السنة يقولون لمسحف ما في كلام الله حتى إن بعض declaration قد يدور قد بقدم Alumni كم فهو ما في كلام الله هذا حروف حروف كلام الله على widericiency أسأل الله السلامة الأخير والحق أن كلام الله الالفاظ والمعاني كلام الله الأنصاد والمعاني الحروف والمعاني ولا كلام الله بحرف وصوت اسمه. وصفة صفاته ولهذا قال المؤلم باب وذكر الامان بان القرآن كلام الله لفظه معنى وان كلام الله ليس مخلوق خلاف المعتزله المعتزن يقول كلام الله اللفظ المعنى مخلوق. مخلوق مخلوقات. خلقه في الهواء. او خلقه في اللوح المشروع. فهم يقولون الـ الـ القرآن كلام الله مخلوق. فالمؤلف المؤلف قال باب الباب وذكر الايمان بان القران كلام الله وان كلام الله ليس مخلوق ومن زعم ان القران مخلوق فقد كفر من قال القران مخلوق قد كفر كفره العامه لبنحمد وغيره قالوا من قال القران كلام الله فهو مخلوق لانه انكر صفات المتزات لله ورافق الله وهذا على على العموم من قال القران مخلوق كافر على العموم اما الشخص المعين فلا بد من اقامه الحج عليه لا يكفر حتى تزال الشبهه الشخص المعين لا بد ان تزال الشبهه قام عليه الحج فاذا قلت على الحج وافق فقم بكفره لكن على العموم يقال من قال القران مخلوق فهو كافر كما قاله اهل العلم أحمد وغيره نقل المؤلف عن, عن الاجري في كتاب الشرع قال ابو بكر محمد بن حسين الاجري اعلموا رحمنا الله واياكم اعلموا يعني, يعني تيقنوا العلم هو هو اليقين اعلموه تيقنوا العلم هو حكم الذهن الجال لا تشكوا ولا تظنوا ولا تتوحبوا لأن المعلومات اربعة في اشياء فيها العلم وهو يقين القلب والشك مع تردد بين امرين من دون ترديح في شك الشك والظن الأمرين الامرين الراجح من الامرين. اذا تردد في شيء حج مرجح من الاخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. والمالي يقول اعلموا فيقنوا لا تشكوا ولا تظنوا ولا تنوحوا اعلموا ثم دعا قال الله وإياكم. هذا من نفها. ان قول المسلمين الذين لمسوا قلوبهم على الحق. ووفقوا للرشاة قديما حديثا ان القرآن كلام الله. قول المسلمين الذين لم تزل قلوبهم بخلاف المعتزله وان كانوا وإن كانوا داخلوا في عداد المسلمين عند بعض العلماء بخلاف خلاف خلاف تكفيرهم جهر على انهم فجاء لكن اجار قلوبهم على الحق اعلموا ان القول المسلمين الذين لم تزل قلوبهم على الحق ووفقوا للرشاد يعني الامر الرشد قديما وحديثا ما هو كلامهم ان القران كلام الله جل ثناؤه ليس مخلوقا قال لان القران من علم الله هو علم الله لا يكون مخلوقا تعالى الله عن ذلك قال دل على ذلك القران والسنه وقول الصحابه وقول ائمه المسلمين دل على ان القران كلام الله منزل وغير مخلوق القران عظيم والسنه المطهره وقول الصحابه وقول ائمه المسلمين كما الادله على ان القران كلام الله القرآن والسنة واقوى الصحابه واقوى التابعين. قال لا ينكر هذا إلا جهمي الخبيث، جهمي من سوء إلى جهم الصفان وجهم الصفان أنكر اسمع الله وفاكره لأنه ناظر قوما يقال لهم السومنية من فلاسفة في الهند لا يؤمنون إلا بالمحسوسات الذي يريد ثلثان بحواسي الخمس ما هي الحواسي الخمس الذوق والشم والسمع والنظر والجهن نظر الجهن فقالوا الهك هذا الذي تعود حر عيته بعينيه قال لا قالوا هل سمعت بيذنك قال لا قالوا هل سننت سوى قال لا قالوا هل ذوق سوى قال لا قال هل جسد سوى قال لا قالوا, هل قالوا إذن معجوح فشك في ربه وترك الصلاة أربعين يوما تعودوا بالله ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا ووجود المطلق الذي لا له صن ولا ليس له صن ولا صن وجود الله في الذهن وسلبه جميع الأسماء وصفها بالله هذا الجهم الجهم ينكر الأسماء وصفها قي يقول لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث والجهمي عند العلماء كاف الجهمي نعم الجهمي كفرهم العلماء ذكر المقيم رحمه الله وكفر خالص بيعة عالم خالص عالم كفروا الجهمي قال في الأمورية كافية كافية سبب الكافية ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان خمسين في عشر كم خمسمائة ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولا لك أي الإمام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني وله قال ملفل جهم عند العلماء كافر ثم ذكر الأدلة ذكر الأدلة من كتاب الله تعالى صرت أدلة آيات كله هتدله على أن القرآن كلام الله منزله غير مخلوق. الدليل الأول قال الله تعالى وإن أحد من المشترين التجارس فاجره حتى يسمع كلام الله قول حتى يسمع كلام الله ونبقوا حتى يسمع ما هو مخلوق حتى يسمع كلام الله دل ذل الله كلام الله. الدليل الثاني وقال وقد قد كان وقد كان فريق منهم بيسمعون كلام الله شهد يسمعون كلام الله. وقال الله, ل... وقال الله للنبي قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي هم السماعة وتراغ لا إله إلا هو بالله ورسوله النبي الامري الذي يؤمن بالله وكلماته هذا الشهد الذي يؤمن بالله وكلماته صدف الكلام اليك وهو القرآن الدليل الرابع وقال لموسى إن استغيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وبكلام. كذب كلامي صدف الكلام اليك والدليل الذي بعده وقال على له الخلق والأمر قال المؤلف يوجه وجه فقد فصل بينهما فصل بين الخلق والأمر. فدل على أن الخلق غير الأمر ألا له والخلق والأمر. لو كان القران الأمر هو كلام الله. إنما أمره إذا راد شيئا يقول له كن فيكون الأمر هو الكلام والخلق غير غير الأمر. لو كان ال... لو كان الكلام بخلوق يصر داخل في الخلق لم يفصل بينهما فلما فصل بين الأمر الذي هو الكلام والخلق دل على أن الكلام غير غير الخالق علاه والخلق والأمر. والدليل الذي بعده قال ومن الأدلة على أن القرآن كلام الله قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يعني إذا أرد الله نخلق شيئا يخلقه بكلمة كن يخلقه بكلمة كن فلو فلو وكلمة كن كلام فلو كان الكلام مخلوق لو كانت كن مخلوقة لافتقرت إلى كن أخرى وكن تفتقر إلى أخرى إلى ما لا نهاية وهذا يدل, يدل على يدل على أن الكلام غير مخلوق إنما الخلق يكون بأي شيء بالكلام يا الله تعالى يخلق بالكلام إنما امره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون فيخلقه الله فلو كان الكلام مخلوق صارت كن مخلوقة تحتاج إلى كن أخرى وكن تحتاج إلى كن أخرى إلى ما لا نهاية وهذا بعضه ومن الادله قالوا وقال قل لو كان البحر مداداً لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي لو كان الكلام مخلوق لنفد المخلوق التنفذ وكلام الله لا يفذن قل لو كان البحر مداداً لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ينفد البحر ولا تنفذ كلمة الله وفي الآية الأخيرة يقول الله تعالى ولو أن ما في الأرض مشجرة الأقلال والبحر يمده من بعده سبعه أبحر ما نفدت كلمات الله ولو أن لو كان جميع ما في الأرض من شجر أقلام يكتب بها والبحر مد سبعة بحر وصار مداد يكتب به لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم تفد كلمات الله ومن الادله قال فمن حاج بكفيه من بعد ما جاءك من العلم يقول المؤلف رحمه الله ومثل هذا كثير وقال فمن حذك من بعد ما جاءك من العلم؟ وقال ولئن عين تبعت من بعد ما جاءك من العلم؟ قال وعلم الله القرآن وعلم الله المحدث قال عاجري رحمه الله لم يزل الله تعالى عالما متكلما سبيعا بصيرا بصفات قبل خلق الأشياء من قال غير هذا كفر يعني الله تعالى لم يزل عالما متكلما سبيعا بصيرا متوفيا بصفات قبل خلق الخلق قبل عليه خلق الخلق والله تعالى متكلم عالم سميع بطيط مستفاد في الصفات استفادها من, من الخلق فالله تعالى متصف بالصفات قبل خلق الخلق لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بطيطا بالصفات فكيف يقول هؤلاء ان ان كلام الله مخلوق والله تعالى لم يزل متصف بالصفات قبل خلق الخلق لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بطيطا بالصفات قبل خلق الاشياء من قال غير هذا كفر نعم العلماء كفروا ما قال إن كلام الله مخلوق قال وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحثوا من ذكرهم ما إذا سمعهم من له علم وعقل زاده علما وفهما وإذا سمعها من في قلبه زير فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجعا عن مذهبه وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعضر يقول سندخر الأدلة التي تدل على إن كلام الله منزل غير مخلوق إذا سمعها من له علم وضصير ازداد علما وفهما وإذا سمعها من في قلبه زير ان رحم الله هدايته رجع عن مذهبه الى الحق والا بيرجع في البلاء عليه عارض لا يزداد الا صبره وبلاءه على حد قول الله تعالى ولا زكن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا والاعاذ بالله فالقران هدى وشفاء ان هذا قرانا لا في الذي يا اقوى يا ايها الناس قد جاءكم ايضا من ربكم نور من الله لكن الظالمين لا يزدهم الا حساره واليهود لا يزدادون بالقران الا ضيالا وكفرا نعوذ بالله ولا يزدد كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا هذا القران الذي هدى هدى وشفاء هؤلاء الكفار يزدادون به ضيالا وكفرا 21 عاشره مثل الله السلامه والعافيه نعوذ بالله من زي القرط نعم <تصفيق> حلال بن محمد ونجاحر الحفار قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثني أبو بكر محمد بن جعفر بن حبيش الانماطي قال حدثني إسحاق بن علي بن معاوية الانماطي قال حدثنا عيسى بن موسى الأنصاري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثني سفيان الثوري قال نفعني به معمر وكنت صغيرا عن هلال الوزان يزيد بن, بن حسان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع إلى تخوم الأراضي السابعة السفلى تخوم السفلى والماء, والماء, والماء الأسود والريح الهسافة بحيث انتهت من الحدود المتناهية مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله عز وجل وعن ابن عباس نعم. في قول نعم هذا الحديث وعن ابن عباس يستدل به على أن القرآن كلام الله منزل عن المخلوق هي أن العرش والكرسي وما دونهما وحملتهما وما دونها من السماء السبع إلى تحوط على الأرضين الأرض السابعة كل هذا مخلوق والقرآن كلام الله خلص في لكن هذا الحديث هي كلام في صحة عند رواه السيوطي في الآلة المقنوعة من طريق محمد بن عبد الصمد الخزاني قال حدثنا أبو داود عاصفان الثوري قال أنبأني معمر عن هلال الوزان عيزي بن حسان عم من جبل قال قال نبي ثم قال السيوطي أبو داود هو النخي أجمع على أنه كذاب يضع الحديث فنقل ابن حجر في عددا كبيرا من أقواله العلم في تكليبه ثم قال كلامه فيه لا يحفر فقد كذب ونسب إلى الوبع من المتقدمين ومتأخرين ممن نقل كلامه لكن في أستاذ المؤلف هنا نستعى على أنه الطيارف نستعى على أنه أبو داود الطيارفي وليس أبو داود الكذاب هذا وليس أبو داود النحاي وإنما قال الطيارفي قال حدثنا أبو داود الطيارفي وفيه وفي اختلاف الصحابي فعند السيوطي أنهم عادوا وعند ابن المناني ابن عباس وعلى كل حال وذكر لأسناد عين الديلمي وهو يلتقي مع أسناد السيوطي في السيوان الثوري وعلى كل حال يعني المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن المخطوطات كلها أعلاها عرش الرحمن وأسفلها على الأرض السابعة كلها مخلوقة إلا القرآن لكن هذا معلوم من النصوص ولا حاجة إلى مثل هذا الحديث لو كان لو استغل المعلف عن مثل هذا الحديث الذي فيها فيه في سنة بهمنه متكلموا فيه وفي أيضا في أيضا مثل مكاره نكاره قال العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماء السمع إلى تخكم الأرض السابعة السفلة والماء الاسود والريح الحسافة هذا يعني في هنا كاره ما وينو مع الأسود مع الأسود في الأرض السابعة والريح الحسافة بحيث ما انتهى من الحدود الحدود مخلوق يعني كل هذه أشياء مخلوقة من العرش والكرسي إلى سخو بالأرض السابعة والمع الأسود والريح الحسافة كلها بحيث ما انتهى من الحدود كلها مخلوقة إلى القرآن هنا كلام الله يعني لا حاجة إلى هذا هذا الحديث الذي وتكلموا في سنده وفي فيه مثل هذه النكارة يكفي على حديث الصحيح أو النصوص الواضحة والآيات القرآنية الكريمة تكفي الدلالة على أن كلام الله نزل ويروح له نعم ولكن عذر المؤلف رح يرضى فيه هذا لأنه يريد أن يذكر كل ما ما ورد في البعض يبين أيضا ما ما الآيات والحديث الصحيحها وأيضا كذلك الحديث التي في سرد صعب الشيء وكذلك الاثار كلها من باب الاستئناس ومن باب تظافر الادله وتناثرها نعم وفق الله جميعا طبعا